الدار وانت ضواها بتن ما حبي يا يبا والراس فهما كبرت ودارت الدنيا برحها دينك يبا فعناقنا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 Little, little, little, little, في يومكو أمسك دينك يواء فعناقنا باقي ليوم الدين حبك يواء في جنوبنا ما تبدل بديتنا عيالك حتى على نفسك وتعبت أحوالك في يومك أمسك يا نهر فاض بحنانا ما بخل يوم علينا خيمة وتظل السمان فيها عشنا والتوين يا نهار فاض بحنان وما بخل يوم علينا خيمة وتظل السمان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 وقت المساء انت حرى جيتك وقت الرجوع ما نسينا ننطرك وقت المساء انت حرى جيتك وقت الرجوع الدار وانت ضواها بتن ما حب بيدك يا يبار الراس مهما كبرت ودارت الدنيا برحا